سَائِمَ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ فتحرير رطة فتحرير رطة من قبل أي يتماس ذلك كم تغضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَطَعَامُ 60 مِسْكِينًا فذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُنْكِحُ حُدُودَ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَارُونَ كما كُبِتَ الَّذينَ مِعَ قَبْلِهِمْ وَقَد أَنزَلْنَا آياتٍ بِينَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عذابٌ مُنهِينَ يَوما يَبعثُهُ اللَّهُ جَميعاً فَيُنَبِّئُم بِمَا عَمِلُوا فَيُنَبِّئُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَى اللَّهُ وَنَصُوا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 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه وعلموا النجوى ثم يعودون لما نوه عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء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 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذين إليه تحشرون من النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطار أرضهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكري مؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ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 والله خبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا يعملون يتخذون ايمانهم جنة فصدوا سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ما يحسبون أن لهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأذىهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك إن الذين يحدون الله ورسوله في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كان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 حِسْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ